وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاذ أخري فَإِنَّ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنها مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتُؤْذَ بِهِ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ اتَّوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآربُ أُخْرَى قَالَ الْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ عَيَّةٌ تَّسْعَى قال خذها ولا تخف سنعيد غاثيره الاولى واضم يذك الى جناحك تخرج بيضا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى إِذْ هَبَأَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجَعَلَ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى